Бок Тустдесят вісім. Феманія тун веситтун, ятун, великий малий. Кебір Сагрі, Кебір, Сагір, Великий і Малий. كبير وصغير كبير وصغير لون كبير الفيل كبير الفيل كبير ميشا маленька الفأر صغير الفأر صغير تёмный وясный Музлим ва мудий Музлим ва мудий Ніч темна Аллейлу музлим Аллейль музлим День ясний Алнагару мушрек. Алнагар мушрек. Старий і молодий كبير السن وشاب كبير السن وشاب نجديت дуже старий جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا 70 років тому він був ще молодий قبل 70 سنه كان لا يزال شابا قبل 70 سنه كان لا يزال شابا غارني اوغدني جميل وقبيح جميل وقبيح ميتليك غارني الفراشه جميله الفراشه جميله طاووك اوغدني العنكبوت, العنكبوت قبيح العنكبوت قبيح توفستي اي خودي سمين ونحيف سمين ونحيف جينكا вагоيو 100 كجم توفستا امراه وزنها 100 كيلو هي سمينه Імраа вазнуха міат кіло, гія Чоловік вагою 50 кг, худий. Ражулун вазнуху, хемсу на кіло, хуа Ражул вазнуху, хемсу на кіло, хуа нахів. Дорогий і дешевий. ورخيص غالي الثمن ورخيص اوتوموبيل درغي السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن هازاتا ديشيفا الجريده رخيصه الجريده رخيصه